ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان ألا تعبد الشيطان إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا 넣 compañ رب Ki-ri As-Mu видео equalактер at the Vilay untuk menjelaskan orang yang menjelaskan orang yang menjelaskan, dan mereka akan menjelaskan. Jadi, kita berhenti kebanyakan واجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ Tabadzikra wa khushir Rahman bil ghayib, fabeshirhu bimaghfiratun wa ajr kareem. Inna nahl nupil mauta, wa naktabu و كل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلين إليهم مثنين فكذبوهما فكذبوهما فعزنا بثالث فقالوا فقالوا إن إليكم مرسل Masharum mithluna, wa ma azal al-Rahmanu min shayin in antum illa takzibul. Qalul Rabbulna yaglamu inna وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنَّا تنتهوا, تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنْ نكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون.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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني tidak membuat kemahiran mereka tidak membuat kemahiran mereka. Jadi, saya tidak membuat ربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وَمَا أَنزَلَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنذِرِينَ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعل فيها جنات من نخيل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 لا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون Wahai mereka! Apabila mereka mendengar firman Allah, mereka tidak dapat menafikan firman-Nya. Tetapi mereka berlari ke arah orang-orang yang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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدْعُونَ Tazul Yum, ayuhal Mujrimun, alam Agahdilaiqum, ya bni Adam, ala Ta'abud al Shaitan, ala Ta'abud al وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Ini adalah jahun yang Anda berdoa. Jangan lupa hari ini dengan apa yang Anda Hari ini kita berdoa dengan mereka. وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن Nugmirhun, nakkishu fi al khalq, afala yaqilu. Wma alamna hu al shi'ar, wma yaubaghilah. Inhu illa dzikroo wa quranum كان حي و القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون والتخذوا من دون الله آلها تلع لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أ ولم ير الإنسان أن خلقناه من Tafatil, faidaa huwa xasim mubin, wazharbalana mithlou, wansya khulqa. Qal mii yuhil al-ghazam, wahiyarim. Qul yuhil al Shahaa awal mera, Wahyu b Kulli khalq alim, Aladzim jaa lakkum min al shajar al aqzur laa rah, الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِن فسبح على الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.